قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَوْلُوْفِ دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ظَلَمُوا قَبْلُ وَأَظْلَمُوا كَثِيرًا وَظَلُّوا عَن سَوَائِ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 لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمَّ وَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارًا ذَلِكَ بِأَنَّا ن منهم قسسين غربان وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم.